وَمَا كُنْتَ بِجانِبِ الغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم betüm bir mekat demet eydi feyekulrap belevle Erlte ile yine raşle Lelelte ile yine raüllen feette bir ayeti kevene hü emmin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 قل فأت بكتاب من عند الله